Nau tratate بَنِي cageės viejus į بَنِي į vis nausikėra nuo Des become, ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا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 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَوَّأُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا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 10. 13. 13. 14. 15. 16. 17. 16. 17. 16. 17. 17. 17. 17. 17. 18. 19. وَيَدُ الإِنسانَانُ بِالشَّرِّدُ عَ أَهُ وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية هَارِمٌ بَصِيرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا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 وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا القول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 Rai turisen 순 susidryli еёalesi, bet bus šiūdos demesti malėdavo porišauje. Ir na čia savo Jehennem s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 اُولَئِكَ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وللakhirati akbar darajatin wa akbar tafdhila la tajal ma'a allahi ilahan akhar fa taq'ud madhmuman makhdhula wa qada rabbuka alla بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا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 Ir nėl mubadzirin kainų įkvą nusčiaičinį ir nėl mubadzirin kainų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 INNAHU KANA BI'BADIHI KHABIRA BASIRA WALA TAQTULU AWLADAKUM KHASHYAT IMLAQIN NAHNU NARZUQUHUM WA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 Kul thalik kain sėjõhu, rand rabdik mokroha Thalik mima auhā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 قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبِغَتْ غَرًّا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كبيراً Tu لَهُ ulahu sabba ulahu sabba ulahu ardu ulahu fiħin. O imi, šai in illa ju sabbi uvi hamdi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 Up os nė Muzikė студiensę, ir taip mūsusiram, Ran Couldióšiuo į ebenusiuo mė jejimė. Ir jės dierhã professionallyita, or tu idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'hura unzur kayfa darabu lakal amthala fa dhallu fa dhallu sabila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 yawma yad'uukum fatastajibuuna bihamdihi wa tadunnuuna illa bi-stum illa qalila wa qul li'ibadii Ānės šaiytanės, kāna lėlinsan ādūra mūbiina Vakul lėjus yra, ką laukia, Ďin šeiton kan lėlinsan ādua mubiina Rabukum a'lamu bikum Ān yėsėk yėrhamukum Āw įėsėk yėsėk yėsėk yėsėk Wama arsėlnaak jėsėk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 أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون Om iki kalbėg su ACII danas pro maarikės galėjų į egistenas į vietνų. proudėjės galėjai askos jien įenis į O mažaral naru jellati, arraina kaila fitna talin, na si washa jaral, washa وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ إِلااائبَسَ قَاأَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَتَطين قَالَأَرَأيتَكَ هذا الذي كَررْ تَعَلََّ ل إِن أأَخخَتَنِ إ يَوْومِ القِيامَ لإِن أأَخخَتَنِ إلى يَْومِ القمَةِ لأَحَْنكًا ذُرَّتَهُ إِلَّ قَليلَ قَالَذ هَبَ فَمَا تَبِعَكَ مِنهُم فَإِنَّ جَهَنَّمْ فَإِنَّ جَهَنَّ مَجَزَُكُم جَزَ أَنْ واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وَشَارِكَهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَعَدَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا Rabbukumul ladhi yusjilakumul fulka fil bahri litabtagu min fadlihi innahu kana rahima wa idha massakumud durru fil bahri dallaman tad'un illa فَلَمَّا tik ir su Dary 특히 iša seeingu ď Kadai omušėti jurpar gerai La дуже išasasčpusas 18 Vėdut告诉 turiepsu? Ka أَمْ أمِاتُم أَيُعيدَكُمْ فِيهِ تَلََةً أُخْرىَ فَيُرصِلَ عَلَيكُمْ قاصِفَا فَيُرصِلَ عَلَيكُم قاصِفًَا مِنَ الرِّيحِ فَيُغرقَكُمْ بِمَا كَفَرتُم ثُمَّ ل تَجدُ.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 وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ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 وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِ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 وَقُلجَأَ الحَقُّ وَزَهَا قَلبَاطِل إَِّ الْبَاطِلَ كََ زَهُ قَ وَنُونَ الزِل مِنَ القُرآنِمَاهُ وَشِفَ أُ وَرَحمَةٌ للمُؤمِنِين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته Farabbukum alemubi man hua ahdasabila. Ojas aluna kani ruo. Koliruo, o illa, kolila. شيئنا لنذهب بالنبي الذي اوحينا اليك لا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 antum illa basharar rasula wama mana an nas an illa هُوَ بَشَرًا رَسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا, لنزلنا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رسولا Qul kafa billahi shahidan bayni wa baynakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basiraa wa man yahdil ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مَوْعِدًا خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا رَئِيبًا فِي fa illa kufura qul law temlikuna tamlikuna ina rahmatir rabbi idhal amsaktum idhal amsaktum khashyata al-in وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ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 fa arada an yastafizzahum min al-ardi fa aghraqnahu wa bani وقعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق وَمَا وما أرسلناك إلا مبشرا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤَهُ عَلَنَ النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lil azqani yabkuna wa yaziduhum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 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا الله